إِنَّا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قضل> <تصفيق> أَنْزَلْنَاهُ فِي نَيْلَةِ الْقَبْرِ <وما أقل> ليلة القدر خير من ألف شهر تلزل الملائكة والروح في سلام <تصفيق>